وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة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 والبلاء وربي لا تأتين انت علم الغيب لا يعزه عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصبر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات اولائك اولائك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك لهم عذاب من رجز اليم ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد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 أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شئنا أخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ يَا أَوْتَادَ لَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ انْهَمِلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ورباحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وقذور الراسيات اعملوا قال داوود شكرا اعملوا قال داوود شكرا وقليل من عبادي يشكر فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم على موته الا دا الارض تاكل من ساتان فلما خرت بينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبا في مسكنهم ايه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 فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ دَوَاتَ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُّجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ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 انفسهم وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم ابليس ظنهم فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا لِنَعْلَمَ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن ادننا له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير المن يرزقكم من السماوات والارض قل لله واننا اوياكم لعلى هدن او في ضلال مبين قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون وَلَيَجْمَعَنَّ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِهِمْ شُرَكَاءُكُمْ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مَّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صددناكم ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءاكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل المكر الليل والنهار بل المكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ان نكفر بالله ونجعل له ندم واسر الندامه لما راوا العذاب واسر الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون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 التي تقربكم التي تقربكم عندنا سلفا الا من امن الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون والذين سعوا والذين يسعون في آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَائِكَ أُولَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُل إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَن أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَن أَنْفَقْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ اليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذابا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون واذا اتت عليهم اياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا الا اثكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا ان هذا الا سحر مبين وما إِلَٰهٌ مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَطًى مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُونَا عِشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلَنَا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم نِوَاحِدَةَ أَن تَقُولُوا لِلَّهِ ثَنَا وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ان ربي يبذ في الحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاوِشًا مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَخَيْلٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَمُونَ